وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محتفة بدعة وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار لجوري دوان زينبوين النوع الثاني عشر المدلس متوتى باليس قسمان بل في دوني باسكيد قسمي دوام وأما القسم الثاني من التدليس، عندك العلماء تدليس كان زيارا لدوب الشا، عندك قالن تدليس سيف الشا، عندك قالن تينف الشا، عندك قالن حوض الشا، عندك قالن دوب الشا، يعني بلام لدوب كمترنية أو هناك تقسيم تقسيم تدليس كان بدو بش تقسيم كان دقيقة ثلاث، شنكا تدليس يان أو تاني الإسناد روأده يعني كوي كوي سنة مركبية سنة ين لا شيوخ يا الرجال روأده قسم يكمل من أو بدي تدليس الإسناد الشيوخ أما قسم كان قسم تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسويه تسوية لا لا شا, شا هيا ولا شيوخي شدا كابو اكري تدليسي عليكم السلام اكري تدليسي تسوياء هنديك صوركاني بخينا ناو تدليسي إسناده هنديك الشي بخينا ناو تدلسي شيوخها اوانشي كان تدليسي عطفو حذفو سكوتو نازعنا تدليسي بلدانو قطعو هاد شيوك هيا هاتشيك هي اشتنا بيشيك لو دوانهو كابو او تقسيم الدقيقة كتدليس بكتدوب الشر بشي كان تدليسي إسناد بو كدوني خير ما او يتدليسي شيوخة بويا فرميو اما الخسم الثاني من التدليس فهو الاتيان باسم الشيخ او كنيته على خلاف المشهور به تعمية لامره وتوعيرا للوقوف على حاله تدلسي دوام تدجوري دوام او ايه لناوي شيخكا لناوي شيخكا الرؤدا فهو الاتيان باسم الشيخ او كنيته على خلاف المشهور به مثلا ناوي كي هيا توشي ناوي يعني تريبو يعني يعني نسبة يعني كنيكي يعني يعني شوازك لو شوازانا على خلاف المشهور به تعميه لمره بويكس حينقت يعني اا تسك بزنه ضعيفه بويدرنك وك ضعيفه وتوعيرا للوقوف توعيرا يعني بك تشتكي وعر يعني تشكا نار حد به يعني تصعيب بك تشتكي ك عسير وصعبت ك تسی ایک بہ آسانی بیدوزے تو چونکہ اگر تسی اشتکی دیہنا لسانہ دے درد نہ بون نہ نویشی نہ مو کونی سین ناموت ہے نا او کو چون اگر تسی ایک برگے چھ نامودہ بروات اڑین بون نہ طریق وعر یعنی اشتکار اشتیکی تر سنا کرے کا برگے کی سادو آسان طورشن معلوم نی بويا وتوعيرا للوقوف على ان تكون لديك حال تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان يعني, لبل يعني, كسي لبل يعني كابو أسباب ان تكون لديك بوتدليس. فتارة يكره كما اذا كان اصغر سنا منه مثلا انسى اما اما قصدك يعني شيخك تي عيبة ابو نمنا بلية فلان كس حدثني فلان شنك اخوي كسي شي قوليا كسي شي معروفة سني قوليا ابو نمنا علمي قوليا بيت بلية حدثني فلان كسي صغير صغيرة في السن ين نازل الرواية ابو نمنا لبلا ويكا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 أما مكروها وتارة يحرم عند جار تدلسياه حراما كما إذا كان غير ثقة كما كان كما كما إذا كان غير ثقة فدلسه لأن يعرف حاله بالمعجز الشخصي الشخصي ضعيف بذ الشخصي ضعيف بذ فدلسه لأن يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته مثلا قلت تسقي إسقاط أو تدليس تسوية كما إذا كان غير ثقة بمن أسقطه أسقطه في السندي، يعني أو تدليس فدلسه لأن لا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر بشي أوهم أنه رجل آخر بتغيير اسمه صفته لقبه أمتدى ليس شيئاً أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق قسمه أو كنيته ناقياً أو كناوي كثقل ثقات. بويخالك يابذن صماعنا. أمتدى قولك شيخ الباني وهو أخف من الأول كما في فتح المغيث وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ. عن أبي بكر ابن أبي داود تمشى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ لش روايته كذو عن أبي بكر أبي بكر نار عبد الله يا أم عبد الله كري أبو داود خواني السننة كابو أبو بكر نار عبد الله يا أبو داود يجناوي سليمان نكروي أشعث تما شبزاً أبو بكر بن مجاهد شون تدليب سكاء على شيء فقال حدثنا عبد الله وناوي أبو بكر تواوى طالما ما معروف أبو بكر ؟ أبو بكر معروف بناوكي معروفني حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله شي أبي عبد الله يا سليمان بن أشعث ابن داود ليود حدثنا عبد الله حدثنا ابن عبد الله ابن ابي داود وابو تاه حدثنا عبد الله بن ابي بكر ان ابن أبي عبد الله باو شيخ باو عبد الله أي عبد الله يا ابو داود كسليمان بن لشعث باو حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله اما جوريته لتتبث الشيوخ يعني اهونا وكان كان را بيوته ابن ده بيوته ابن ابي داوود معروف وعن ابي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال تمام محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند يعني ابن مجاهد شلون بياتي اللي وك الله ابي بكر محمد بن حسن نجاتي ابراء عن محمد بن الحسن عن محمد بن حسن النقاش يا محمد بن حسن وتاتي حدثنا محمد بن سند محمد محمد الكري حسنه بل نسبه الى جد عالم بن مناء شهرام تنجم ششم بطريقه نوي سنده نسبه الى جد له إستعى قلبيه محمد بن حسن معروف الزوثي محمد بن السند كأيك كاللا فإذا كان محمد كري حسن ويباوو كذنع ذاني شيئا وعن أبي محمد بن حسن النقاش هو محمد لحاش كذا هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر ابن السند المقرئ تماشى يعني ششم حوتمكس أكاد يكدو سي شوال بين شش حوت سنت حوتمكس محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند وتجي وعن أبي ذكر محمد بن الحسن النقاش المفسي فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له الله أعلم. قال أبو عمرو ابن, ابن الصلاح قال أبو عمرو ابن الصلاح قال أبو عمرو ابن الصلاح وقد كان الخطيب لهجن بهذا الخسم لهجن. يعني مستعملا قائلا له جند هذا الخصم من التدليس في مصنفاته. طب تيجي حاشية كم؟ أبيني شيخ أحمد محمد شاكر لا دواء إيه والله أعلم حاشيز مرتين جوا بقيد أقسام من التدليس. تنجوا جودي كتير من لتدليس منها تدليس التسوية إيكي كثلة تدليس التدليس تسوية وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره لضعفه أو صغره بوع صغر طلبا للعلو طلبا للعلو كذلك قدرت أن الرواة المدلسين يسقط غير شيخه شيخك يسقط نات يعني الصورة كيف أنا؟ أمر شيخ الشيخ, فيه الشيخ ضعيفة. ضعيفة في الثقية الشيخ الشيخ ضعيف الشيخ ضعيفة الثقية لو بينه يسقط الضعيفة ما بين الثقتين ما بين الثقتين إسقاطئك هو يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره فيصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة وفيه تغرير شديد أمام طابسكنيتي आया اما خلصان بنيتي وممن اشتهر بذلك بقيه بن الوليد بشكل لو كان سانيك بمعرفه بتدليس التسويه بقيه بن الوليد وكذلك الوليد بن مسلم مكرب عن اجته لنبيت بقيه بن الوليد وكذلك الوليد بن مسلم كرباعتين فكان يحذف شيوخا او الضعفاء ويبقي الثقات ولدي كريم المسلم كدوه، فكان يحذف الشيوخ الأوزاعي لسرؤ أوزاعي و هذك ضعيف بو حذف أكذ ثق كان أهشت، فقيل له في ذلك تن بوتي فقال أندبل الأوزاعي أندبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء يعني تلك أو مقصودك إيش؟ بوين أو نظن أوزاعي لضعيف وري واد نبيل يعني شوبري أو زعي أفاريزم أو زعي كسيشي النبيلة كسيشي النبيلة أحفظه من, من, من الرواية عن الضعفة فقيل له فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء حاديث مناشير فأسقطهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاع عن استيقاظ ضعف الأوزاعي بياندو ذي أو كاتا أو زعي تضعيف أكريت أبيته كالكا كشب أوزاعي فلم يلتفت الوليد فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول وهذا التدليس أسحش أنواع التدليس مطلقا مشرها لا همو تدليس كان خلاف تلاقى بحتلاق ومنه تدليس العطف جوده جوده كان التدليس كان يقول حدثنا فلان وفلان بعطف بادواتي بحروف عطف حدثنا فلان وفلان وهو يعني ارضاوي المدلس لم يسمع من الثاني المعطوف لدوما نبيستوى قال حدثنا فلان فعلا لا يبيستوا بس وفلان المعطوف لا ينبييستوا وهو لم يسمع من الثامن المعطوف وقد ذكر عنه الشيم أنه فعله الشيم كل بشير أو هيك دواء لحشكا شيخ الباني الله يوامو. ومنهم عمر بن علي المقدم ومنهم عمر بن علي المقدم انظر حديث اذا اتى احدكم من الصلاه من سلسلة الاحاديث الضعيفه نجمعها تحت السيره اما المعلقات البخاري ده صحيح البخاري عمر بن علي المقدمي كالمدلسي المعلقات البخاري لها طواشكه من هي على مرتبه شعرم لمدلسين يجب صحيح يكون لك لو يكون لك بس لمعلقاتها لك كري علي مقدمي ان يكون لو ان مدلسا لما ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك كري علي مقدمي ومنه يكون السكوت كأن يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت الله يحدثنا ان يقول لك ان يقول الله ان يقول لك ان يقول لك ان يقول يقول هشام بن عروة هشام بن يقول لك ان موهما لك سمع منهما يعني الله حدثنا برقة والسلعة الله هشام بن عروا سامع يا مستمع وأزانت يا تحليف أنه سمع منهم وليس كذلك وليس كذلك لحاشك ومنه أيضا تدليس البلدان تدليس بلدان شاتو مثلا كسيق الله أكو حافظ له كما إذا قال المصري حدثني فلان بالأندلس حدثني فلان بالأندلس مثلا جراكية لم شارنا بالأندلس جراكية أندلس عليه حدثني فلان بالأندلس ما بس جراكية بولم بس أندلس خلقوا زني إسبانية أندلس حدثني فلان بالأندلس أمشتد ليس بلدانا إذا قال المصري مثلا حدثني فلان بالأندلس وأراد موضعا بالقرافة شنك لقرافة أو قال بزقاق حلب يعني حدثني فلان بزقاق حلب تواث زانيك محنى وحلب خوئتي وأراد موضعا بالقاهرة شنك لقاهرة زقاق حلب او ليس بلدانا قاموا هل جو لديك تدليس بيني لو تدليس يعني اسناده يعني شيوخه دل درنا هذا لو لا ابرغي كا قتي ابو عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب لهجاً بهذا القسم من التدليس في, مصنف في مصنفاته يعني خطيبك قال لو كانيك كا هيني كدوا استعمالي شي كدوا استعمالي تدليس كدوا تدليس شيوخ قال ابن الصلاح لا كذا الصلاح في النوع الثامن والأربعين والخطيب الحافظ يروي يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي. والجميع شخص واحد من مشايخه سيد انسي ناوكا. ابو القاسم الازهري عبيد الله ابن ابي الفتح الفارسي عبيد الله ابن احمد ابن عثمان الصيرفي حتي سيدي كان لعيك اشت جاء لقيش يعني ابو القاسم ازهري خستباو عبيد الله هنا عمل نعوى، بلاموتى ابن أبي الفتح، نائب أوش نا هنا كنيب أوش هنا، بلان نسبقي هنا الفارسي. لجاري السّيّما عبيد الله ابن أحمد ناري خوي هنا، نايلاتريه هنا بويد دول كذا ابن عثمان بلانو شرفي هنا، مهني هنا، إيش هنا الصيغة. والجميع شخص واحد المشايخ. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال والجميع عبارة عن واحد هرمه شيخ ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي أبي قاسم أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي التنوخي بذي شدين هناك التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير والله أعلم أقول وكذلك الحافظ أبو الفرج بن الجوزي ابن الجوزي شكشك الأوانة يفعل هذا في مؤلفاته ويكثر منه وتبعهما كثير من المتأخرين وهو عمل غير مستحسن بعلما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرفه وقد لا يفطن له الناظر فيحكم بجهالته لو تكثب بغرب أدوايا ونشد لم لا أعرفه كوزي لا أعرفه فكرت أن شدة حيزيك هو النوع الثالث عشر جوري سياضيام جوركاني علوم حديث الشاذ بشدئ ذلك قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس وليس من ذلك ان يروى أن يروي ما لم يروي غيره شافعي رحمتي قيلة بي أن يروي الثقة كوتي الثقة ثقة مرجني بي حيث اضبط كالثقة بيث هو ضلمتي يخالف أما شرطي دوام الثقة هما يخالف هما دوام ما روى الناس يعني سير قيده سير قيده هل سيكي مطلوب للي شافعي تعريف شافعي بو شاذ اوي ككسكي الثقه مخالفش بك مخالفه أكثر ايش بك مخالفه اكثر طالما للي غيري شافعي اقر قيدي مخالفه دابن وكبون منا حافظ بن حجر اوي كثقه ين غير الثقش ولو الثقش به المقبول جبت الثقش به المقبول المحتج به كسك خوي محتج به حتى ولو الثقش به مقبول جبت خالفة همدو هدو شرفتها بلان استقاكك كم بيه نقعت تحدي ضعيف بس مقبول جبت هواوا من يحتج بحديثه هواوا باشا دعاء مخالف بيت بلى ما زيجنيه مخالف شيء كات الملا الجماعة الناس يخالف من هو أوثق منه ولو خالف واحدا بوي أمانة تعريف شيء شافعي أوامير أم تعريف ثمان مشهود ترين تعريفة بتابع ده ويهحافظ متأخرين لسه أوقاتا كاس مقبول محتاج به خالف مدو من هو أوثق منه شرط جنيه أكثر عددا بالله مش لا يخالف الناس الملأ أكثر عددا وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره بالله مش لا متفرد الثقة الذي يتفرد بالحديث ليس من الشاذ. وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره يعني هنديك العلماء ألين أقر ثقة تفرد برواية ولم يروها غيره ثقة هل شاذ متفرد هشبيت يعني ثقة شبيت بلما ماذا هل شاذ الشيء الشاذ طبعًا تعريفاتي زوتيها بويا أو عند علماء تعريف الجوازن هي هندشان ياتل تعريف اللغة يك لا يعنيش يعني تأسيدي قويها تكلمي الشاذ لشيء ولا لغة هو في اللغة التفرد هو في اللغة التفرد يعني أجد للغة لصححته ما شايكن شذ يشذو يعني يشذو هذي شاتوا اي تفرد عن الجمهور تفرد عن الجمهور للغاية تماشى كي قلن جوهري قلن شذى يشذو ويشذو شاسو اي تفرد عن الجمهور عندك العلماء تأثيري تعريف اللغه يكيش شاذ كالي كدو تسل بلوبة شونيان وتيانة شي اقد سيخيكيش تفردك برواياتيك هل ما دام متفردة هالشاذة طلب شافعي علينا. شافعي على اقل ثقيق حديثي في روايات كد مخالفي كد او الشاذة مخالفي الناس وغيري اويش على المخالفي او ثق. واقل ثقيق متفرد بو قوي ثقابو اوازي عليه ثقيق ايش مشكلة كتانية وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي الخزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا أعم تعريفة هندي كي تريد الحجازي كان أم تعريفين كدوى وكل إرشاد نقلي كدوى دوية وفرمي قال, قال قال نك قال ابن الصلاح قال الخليلي دوية حكاية كي حافظ أبو يعلى الخليلي قال يعني القال الخليليو والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا تسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة أم تعرفي لنا علماء أهل يعني الصلاح دا كسر معروف بمناصرة ونصرة أم قولة خليدية معروفة بب أو حافظ يعني خليلي أول شيء والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا اسناد واحد يعني ما دام مادام ما دام متفرد ولو سقش بيت حفظ الشاذ يشذ به ثقة أو غير ثقة يشذ يعني يتفرد يتفرد به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة بلان كوتي الشاذ لريد تعريف ووتي الشاذ أما لريد حكمه أقل من شاذ بيشة. لكن ما حكمه نال يترك نال يرد فيتوقف فيما شذ به الثقة إباشا أقل توقفنا توقف علمه توقف في حد ذاته علم توقف في حد ذاته حكم نية نتكسك مجهولة تعني بالله ضعيفة لا تنبغي ضعيفة لا تنبغي تعني هذه لعدالتي لضبطي مجهولة ستوقف ربما لا تنبغي كسكتبنا ليش الله سيتوقف فيما شد به الثقة لويك و لويك كذوري ناقليل بالان تاثير تسرخي كاتسرخوي تسرخي خوي طعني برناكه بالان او او مخالفهيك تذيتي مخالفهكي ابيته وكالي ردي او روايتها كابو هو كاريكا هو كاريكا هو كاريكا أو هي أقر كسيك تفردكا تفرد برناقل بلان آية آية قبول خبر شرط إلا بيت متعدد بيت نا والحق أنه لا يشترط في الخبر التعدد والحق يعني الراجح أنه لا يشترط في الخبر التعدد بل خبر الواحد يكفي إذا استوفى شروطه إذا استوفى شروطه بل متفرد به اما اذا كان الراوي قليل الطلب قليل الطلب او اذا روى عن المشهورين ما لا يعرفه ملازموه يعني قلنا الروايات لا كسي كوكت لا كسي يا كوكيد كمشهور طلبك انك روايه او انك لو للشيخ كان ينوا او روايه انك دو تفرده حينئذ يوجب النظر والتأني ولا يحكم عليه بالرد مطلقا ناتن بولين مردوده اگر ونمنا شخص ثقه بعين تفردك رواك رد ناتته بلان اجر كسكه خليل الطلب كسيك في غير معروف نيك روايه زبه كسيك روايتك زورك كما ليل شبنونه تفرد تفرد بروايه دون التلاميذ كما التلاميذ هن شيخات حديث كان, كان روايت كذوا ام دي ام دي للشيخ كس او روايتي نكذوا وخش قليل الطلبة ألو كتنا ممكن بيرين شيء ممكن بيرين التأني النظر فلبيش ذا هل لا يحكم عليه بالرد قيدي تيجي شيء هندق لعلماء هن توجيهه قصي خليلي أكن ألا إن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة ألا ما بس فيشيا غير حافظ غير حافظ يعني اول ما بس تي اوي تي قدر غير حافظة اقل حافظ تفرد تفرد او كاتا مقبولة كابو اقابين حديثي انما الأعمال بالنيات ام تطبيقي خليلي في نسر ام تعرفه كم كاو حديث فردي شي فردي مطلقة فردي مطلقة تنها عمر جياتي كذوى حتى انما دعى عمره وحسابك المتابعينه. حتى جاءته يحيى ابن سعيد الانصاري في شيء متفردة لدى يحيى شيء او كاتا اما مشهورة ان متواجرة تو ابو خيصاء عن ثقيه تفردك شان كزي كده سندك متفرد انت تفردك مش مطلقه اقل تعريفي يشذ به ثقه تطبيقين ابي وحديثاتي بيت شاذب العلماء لما شيء أظن أنه مبسي خليلي به ثقة دون الحفاظ حفاظي مبس نيع أجل حافظ بقيدني متفرده إمام بقيدني متفرد شيخ ثقة. ليس من الحفاظ أو كات شيخ ليس من الحفاظ متفرد به فيتوقف فيما شذ به الثقه ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقه اما غير الثقه يعني الضعيف بلا ما تتوقف أما غير الثقة يعني هو الضعيف فيرد وقال الحاكم النسابوري الحاكم النسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع تعرف كي حاكم همان تعرف كي خليلية همان معناها هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع لحاشية رقم 2 قولي شيخ الباني وهذا خلاف صنيع الحاكم شيخ الباني الله أمام تيجواني إيشي حاكم خويتي في مسلبركي فإنه يصحح أحاديث شندين حديث تصححه كات تفرض به تتفرض بها بعض الثقات عندك للثقات بمتفردنه أي شيئًا حاكم هناجي من ذلك حديث حديث سعقه حديثك لو أناه يا نت من طريق مالك بن سعير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا حديثي أنا يا أيها الناس إنما أن رحمة مهدأ مهدات أم حديثة؟ وقال صحيح على شرطهما حكمة غير صحيح على شرطهما فقد احتجا جميعا بمالك بن سعير والتفرد من الثقات مقبول ووافقه الذهبي وتفرد شهنته كنت فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب يعني في معرفة علوم الحديث. شنكا حاكم لك في دعوة وقال الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث. شيخ الباني رحمة الله باشتروا يا كلامي حاكم لم عرفت علوم الحديث ببسي نوع تقيد, تقيد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقة المخالفة لغيره ممن هو أحفظ او أكثر الثقة المخالفة لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر يعني أجر مخالفتي أبو بو كسيك أحفظ طبوا يعني بو كتير الرواتي كتير كتير زاتل طبعا أو شيخ خلبنيه راس او أو مذهب لا يخوي بلام كي حاكم دا بس مخالفه هرناهتو تجوان تشك تكيد كي لا تدل عليه هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع بس مخالفتيني ضلام تقيدي كين بشيوا هو الذي ينفرد به الثقه غير الحافظ ابي شيء نبيه حافظ به بو اوي شي بوي تعريفي او عالمنا توجيه بيت يمكن اعالمنا رايان وايه رايان وايه متفردي ثقه شاذ بو تاثيلي تعريف اللغوي كي شاذ لسريانه شون كأعين متفرد عن الجمهور شاذ. بلن ما بس ينلا لثقة كيا، ما بس ين لثقة كسانك إمام نبي، حفاظ نبي. بيا ليه ذاك كلامي شخ البني دقيق معالج موضوعك هناك. بذهبي هنا عند المتأخرين كأويك. كا تعليف الشافعية يتعليفك حافظ بن الحجرة مخالفش مخالفك مخالفك بوكسك أحفظي أكثر بي قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال الأعمال بالنيات ويشكل على هذا يعني على قول الخليل والحاكم ويشكل على هذا يعني على قول الخليل والحاكم قوله خليل وحاكم ببين أو كذا حديث انما الأعمال بالنيات الأعمال بالنية فعلا حديث الاعمال بالنيات حديثه الصحيحه مقبول اي فانه تفرد به عمر وعنه علقمه وعنه محمد بن ابراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الانصاري اوهم تفردها في طبقاتنا بلان كسجناها توبيب الله شيء ام حديث الشاذه اقابلشو تيشاذه مقبولني اقسيش مقبولني بوي كابوء بيت تقييدي هو الذي ينفرد به الثقه تبكن بشي غير الحافظ اقل حافظ تفردك امام تفردك بون منا اقل يسكن امام يقبلنا سنديك أو كانت متفرده من قبوله بوم مضنيكي هي كسكته كسك متفرد بيه مضني او هي ضعيف بث بلاما جت كمال الايمان بن يكمل حافظ بن اخو خبري واحد مقبول او شرط جميع تعدد رو بده كابو اس دو دولو تعريفان بدون تعريفان كزور معروفًا لشاذ ذا هرشم خوي تعريف الشاذ شن تعريفه إيش يعني نزك بينج هو التعريف في شاذ من الدوانيان ذول مشهورا. ليش كان أويش شافعية ك بس فرقين اللي جل أويش حافظ بالحجر وأنا فرقي هو ما روا الناس حديثا يخالف ما روا الناس يعني يخالف الملا ضلم أويش حافظ من هو أحفظ أحفظ يعني أحفظش يعني أجي نخو أكفلي شهية كابو ثقاي يخالف من هو أوثق لا يشاف عوان لا ما يخالف الناس الملا الجماعة لا حفظ ما يروي المقبول نسقة مقبولش مخالفتك هرشيا هرشاد ذا اقر مخالفين ملائجنك مخالفينيك يجل اخوي او تقتلش بك هل شاد او تعريفة بويش هافعيشو بيان تعريف حسابك تعريف كترك هي معروفه تعريفي خليلية او اي قولي حاكم المعرفة او اي كاثقة الذي يتفرد يتفرد بلانتي بو توجيها كابي حافظ النبي او ايش تعريفي دوما قلت حافظ بكثيرة فما قلت ثم تواتر عن يحيى بن الشعيد هذا هذا الحديث فيقال إنه رواه عنه نحو من مئتين وقيل أزيد من ذلك تواتر وعندك جون تواترني مشهورة وقيل أزيد من ذلك وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائبة يعني لعمر وكهاتوا ألين غير عمريش روايتي كدوا يعني كومالك طريق ذريش هيا طلام ولا تصح هيتشك لو طريقاني صحيح صحيحنين كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير لحاشك تعليق الشيخ أحمد شاكراتوا ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال أن حديث الأعمال بالنيات متواتر، وقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه. الله كسك. كشيخ كنمن وبسمان أو أن لين جرا وتوا كوزعم غيره أنه حديث مشهور. حكى لنا هذا ثقات كوتية متواترة. شيخ لا شيخ شيخ أو أن رواه كذا كأي شيء علمي، بلام لي وني غيره أنه حديث مشهور، همديك جوتي أنا مشهورة، بلان هدش غلطة، وكذا القولين خطأ، بل هو حديث فرد غريب صحيح، بالكوا حديثيكي متواترنيا، ولذلك قال الحاسب أبو بكر البزار بعد تخريجه فيما نقله عنه العراق لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر. ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد. كابو وكم مجموع حديثك، حديثك أما عقبلي قد تواتر عن يحيى بن سعيد. ينحدر العلماء عليه باعتباري أخذه متواتر، باعتباري أخذه مشهور. باعتبار اوله فرد هو أو باء باضافاتها اما اطلاقا هذا حديث متواتر غلط هذا حديث مشهور غلط و فرد مطلقا صحيح و تدبير اعتباره اوله فرد صحيح و تدبير اعتباره اوله متواتر محتمل صحيح و باعتبار اخيره مشهور احتمال صحيح بي. بين المشهور والمتواتر جوابا اگر المشايخان هي خويبات يعني المشايخ هي مشايخ كاني اجر متواتر طريقه باعتبار باعتبار الطرق الضعيفه چون الطرق طرق يتلشمن هي ابوهم حديثه بلان طرق صحيحين كطرق كان صحيح نبون او كتا طرق حديثنا متواتر طرق ضعيف كتير طرق ضعيف، حديث ما كات متواتر. أما أي كات مشهور يا نا ضعيف جدا بي ساقط ندى أو كات ضعفي يسير بي أي كات مشهور، برا ما كات متواتر. بويه غلطه برضو في حديث متواتر اللي بدأواي الساندي ضعيف تليها يا شو كهيد سندك تلي هيت كتري حسب ما أمرنا الله إن هيد سندك صحيح نير. قال يعني قال ابن الصلاح. وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته حديث بخاري مسلم حديثك الولاء لحمة يعني دقي حديثك الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث اولا لفقاتي الولاء لحمة بنسم يعني حديث يعني حديثة قوس كرا الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث اللحمة يعني الاختلاط. ويكله حديثاً زني البيزنني. الولاء لحمة. اللحمة الاختلاط. الاختلاط في الولاء. استشون كسيق أجر بنسبته كبعوا فرعيها يو اصلی هیو، او باشی تو، او دایکتیو، او کورتیو، او کچیتیو، او برایتیو، یعنی خوانداریتی بود رو سبب، ولی اشواه. که کسی کسی که عزت کرد، اعتقاد کرد، میاد با، یعنی وارثی، به وارثی، هم به وارثی، اولش به وارثی، آو الموت. بویم. الولاء لحمة كاللحمة النسبي <تصفيق> كشي كشي قازا دكا او كاكا تكلاوي درسبي سبب او كوتشن تكلاوي النسب كابو تجري مجرا النسب في الميراث او كوتشن الميراث ده النسب هكا ربو ارث ولاء شيء كي كتل له وكار كانه سابقا كان بو ارث لا يباع ولا يهب ولا يورث نا أقرب هدية نا أفروش ريت ونكسي تلي جتواني شبكات لي خوان؟ هي قاونك يتك اعتاقي كدوان نهى عن بيع الولاء وعن هبته حديث عبد الله كري عمر وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفرة مغفرة على وزن المنبر هناك رؤيه مغفره لان نسجك في مغفره لان هناك رؤيه مغفره لان هناك رؤيه مغفره لان هناك رؤيه مغفره لان يان له حشته كي تشبري كده درع ينسج على قدر الراس يلبس تحت القلنسوه درع درع ينسج على قدر الراس يلبس تحت القلنسوه يعني لجأ الله مكتوب لجأ إيمان مكتوب لجأ خو هدش كابوسات توعية أو كتير دخل مكة وعلى رأسه المغفرة وكل من الأحاديث وكل من الأحاديث من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة. كحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث نهى عن بيع الولاء عن هبته وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأس المغفر. كل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة يعني متفردة. عميان فردل وقد قال مسلم يعني لصحيح حكي للزهري تسعون حرفا لا يرويها غيره تسعون حرفا تسعون رواية لا يرويها غيره ويمتفرد كستر رواية ناك وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشواء بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نقضيها جماعة من الرواة شندين رواتي ترهن راوي ترهن أو نشتف يعني يعني تفروض يعني هيا لروات يعني كابون مسافرين تريش من هيا أي لهم مسافرين جيدة أيضا لا يشاركهم فيها سواه من الرواة لهم مسافرين جيدة أيضا لا يشاركهم فيها سواهم من الرواة عندما هالزهرينية مفاردها كسي تليش مفاردها اشتي بو بوقتك هنا فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب ترجيحي كامدا حافظ ترجيحي عيدا الشاذ أويكا ان يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره أما المتفرد أو زياده ثقيا بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا إذا كان عدلا ضابطا حافظا وعليه يحمل كلام الحاكم بدليل ما نقلته عنه في المستدرك وعليه يحمل كلام الحاكم بدليل ما نقلته عنه في المستدرك اسا دقيقة اون منيك هناي شيخ الباني اللي تقيد فيحسن تقيد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقة المخالفة لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر أم فعليت يا نبو يستعى حافظ ابن كثير شيء؟ بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا باشا باش مخالفة نية متفرد ولم يخالف يقبل قوله إذا كان عدلاً ضابطاً حافظاً فإن هذا لو رد لردت أحاديثه كثيرة من هذا النمط لم يجلق قلبية هذا كل شيء متفرد بروايتك عدل به الضابط لحافظ به ربي كينوى أوى اشتكي زور لسا وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل كان دين مسائل فقه بو. من التوهيج برقائك لثالنبع جمكا أحاديثه زعما هلو الشواء والله أعلم وأما إن كان المنفرد به غير حافظا أما منفردك منبوغ غير حافظا وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن فإن فقد ذلك فمردود تماشى؟ إس حكم متفردي ثقة لقوم حكمي متفردي ثقي حافظي جا كده المتفرد الثقة الحافظ كتش الشيكي نيزالي ثقي وصحيحي شا اما المتفرد يعني المنفرد بغلين بلان غير حافظ عدل ضابط عدل ضابطة فحديثه حسن لبرشيب لتفرده كنك مضني ضعف الهياء ناتوا وين حكم شفل بسريع حكم صحيح ذي البسالة أو إن في حديثه حسن. بل إن فإن فقد ذلك يعني أذيب بعض نبو ضعيف بو فإن فقد ذلك فمردود أو كالتالي بالشيء يسمى منكرا. تعرف ضعيفة الضعيف المتفرد وإن لم يخالف الضعيف المنفرد يعني المتفرد وإن لم يخالف منكر عند بعض العلماء. أما الضعيف المخالف المخالف عند بعض من العلماء فمنكر عند يقول العلماء يقولون متفرد يكتبوا مخالفة شيء يقولون بس لبلوة ضعيف ومتفردة منكر. عندما قالين ما ضعيف مخالف بي أم جد منكرة هذا قولك معروفه طبعا أما يكالف حديثه حسن راجحني راجحني راجح تعريفكي حافظة يان شافعية هو كهذا الشيء هرتسل ثقة به يخالف من هو أوثق منه أوشية أوشاذة أما متفردك عدي ضابط بيت عدي ضابط بيت يكفي بيت الزيادة الثقة ويجأي لي والله أعلم تايري باشا الله فقط بارك الله فيكم وصلاة الله محمد